الله الرحمن الرحيم السابع والثامن والتاسع من شهر بالفجار فهل أن وظيفته صوم يوم النافر من منا ويومين بعده أو صوم ثلاثة أيام بعد مضي أيام التشريق أي بعد الثالث عشر حيث إن النصوص في المقام مختلفة وهنا محاولات للجمع بين النصوص الأولى ما ذكره سيدنا قدس سر في المعتمد ويبتني على أمرين الأول إن المراد بيوم النافر النصوص الداله على الامر بصومه هو اليوم الرابع عشر وليس الثاني عشر او الثالث عشر فلا تقع معارضة بينما دل على الأمر بصوم يوم النافر وما دل على المانع من صوم أيام الحشرير فإن يوم النافر يراد به يوم النفر للأوطان وهو الرابع عشار كما ذكره صاحب مجمع البحرين الجزء الثاني صفحة أربعة وأربعين ويؤكد ذلك عدة نصوص منها معتبرة ابن الحجاج أحد خمسين من أبواب الذبح حديث أربعة سأله عباد البصري فإن فاته صوم السابع والثامن والتاسع قال يصوم صبيحه الحصبه ويومين بعد ذلك قلت الا تقول كما قال عبد الله بن الحسن يصوم أيام التشريق قال عليه السلام إن جعفران عليه السلام كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد فإن مقتضى الجامع بين ذيلها الناهي عن صوم أيام التشريق وصدرها الامر بصوم يوم الحصبات وما بعده. ان المراد بيوم الحصبات يوم الرابع عشر. وإلا شنو غير الثلاثة شنو يعني طيب الثلاثة شنو يعني أحسن وإلا لو كان المراد بالحصبة يوم الثالث عشر لوقع التهاب بين الصدر والذيل والمخة معتبرة صفوان ولا نعم 13 عيان التشريح الى 13 11 و12 و13 عيان التشريح تمام <تصفيق> نعم من شهر منى لا نتحدث عن من كان في بلدا ما نتحدث عن واحد في بلدنا نقر اوله ثالث مع ان اذا نقر في يوم 13 قردا في يوم الثاني عشر يوم يصومه هل يصوم هذا اليوم لو لا يشيل ينفر بعد الظهر ما ينفر بعد الظهر صوم اليوم لو ما يصومه؟ لا هو يقول اذا نفر الثالث عشر اذا نفر الثالث عشر سينفر بعد الظهر هم ما يصومه أقول بعد مطلق مخير بين أن ينفر الظهر ولا العصر ولا النفر المتعارف والنفر بعد الزواج حتى لو قلنا بالثاني عشر التعارض لا يرتفع لأن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق نفر قبله أم لم ينفر قبله اليوم الثالث عشر من أيام التشريك طب معتبرة صفوان باب واحد وخمسين حديث ثلاثة عن أبي الحسن عليه السلام قلت له ذكر ابن السرال أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنا فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء ويومين بعد ذلك قال أما أيام منا فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها فإن مقتضى الجامع بين الذيل وإمضائه ما ورد في السؤال من الأمر بصوم يوم الحصباء أن المراد به ما بعد أيام تشريق الرواية الثالثة وهي أوضح معتبرة أبي بصير حديث ثلاثة أنا كل ما أقوله انا أنا مسلم ومطيع تد أمره بعد حديث ثلاثة باب أربع وأربعين من أبواب الله عن أحدهما عليه السلام سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي. إذا كان يوم النافر وجد ثمن شاك أليذباح أو يصوم قال بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضاد وقد أفاد سيدنا في ذيل هذه الرواية بأن قوله إن أيام الذبح مضت قرينه على أن المراد بيوم النافر اليوم الرابع عشر لان ايام الذابح تنتهي بالثالث عشر في يوم النفر هو يوم الرابع عشر اي النفر الى اوقات هذا الأمر الأول الذي ذكره سيدنا قدس سرطة الأمر الثاني إن أبيتم وقلتم بأن ظاهر صحيح العيص حديث خمسة باب اثنين وخمسين سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه أحد. قال لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفان ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صارى إيمان وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده إن قلت في في أن المراد بيوم النفر يوم الثالث عشر. وكذا معتبر تحناد حديث ثلاثة نفس الباب بنفس المضمون فحينئذ تقع المعارضة بين هذين حديثين ما دل على المنع من صوم أيام تشريق ناحو معتبر عبد الله بن سنان حديث واحد باب واحد خمسين قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هذه قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق فإن قلنا بأن الناهي والمانع وهو معتبرة ابن سنان دال على المانع بالعموم الوضعي لأن قوله ليس فيها أيام التشريق دال على العموم للثلاثة الأيام بالدلاله الوضعيه فحينئذ يقدم ما دل على المانع على ما دل على الترخيص والسر في ذلك ان ما دل على الترخيص في صوم يوم الناصر وهو اليوم الثالث عشر انما يدل على الترخيص بالاطلاق المستنيد لمقدمات الحكمين فإن مفاده أن لك أن تصوم يوم النافر سواء كنت بمنام أو كنت بمكان فدلالته على الترخيص في صوم يوم النافر لمن كان شيخا يقول بمناء انما هو بالاخلاق بينما ما دل على المانع وهو قوله ليس فيها ايام التشريق دال بالعموم الوضعيه وقد أفيد في الأصول بأن الإطلاق يعتمد على مقدمات الحكمات ومن المقدمات عدم البيان وزعهم الوضعي بيانون فلا ينعقد الاطلاق مع معارضه العموم الوضعيه وان قلنا بان دلاله صحيح ابن سنان على المنع ليس مستندا للواضع بل هو ايضا مستند في الاطلاق ومقدمات الحكمه فلا, مقد... فلا مرجح لأحد متعارضين هذا الآخر فيتساقطان ساقطان والمرجح بعد التعارض صحيح معاوية جيبوا الجزء المتعلق بالصوم ما موجود؟ العام الشيعة يقولوا يا عمه جمع من فقهاء الشيعة يقولون يصوم يوم الناف هذه معارضة لرأي جمارة من الشيعة ها؟ هل يوافقون العام؟ خم عليه دحر العام يقولون يصوم ايام التشريق ما يقولون خصوص اليوم الثالث عشر باب اثنين من ابواب الصوم المحرم حديث اثنين فألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق فقال إنما نهى رسول الله, صلى الله عليه وسلم عن صيامها بمنا فأما بغيرها فلا بات فمقتبار اطلاقها المنع من صوم <تصفيق> اليوم الثالث عشر لمن دخل عليه اليوم وهو ببناء انتهى كلامه رفع مقامه انتهى كلام السيد ويلاحظ عليه أولا إن عنوان يوم النافر في معتبرة أبي بصير التي جعلها شاهدين وسائر الروايات ظاهر في النفر المعهود بين الحجين لا نفر كل شخص بحسده كي يفسر بالرابع عشر فإن نفر الناس إلى ألطانهن يختلف باختلاف الناس وليس له يوم معه. بينما المنصراف من عنوان يوم النافل اليوم ما اليوم الذي ينثر فيه الحجيج وهو الثاني عشر أو ثالث عشر وأما الظيل حيث قال في ذيل الرواية فإن أيام الذبح قد مضى فهو منسجم مع الصدر وإن أريد بيوم النفر الثالث عشر وذلك لأن أيام الذبح تنقضي بالثاني عشر لا بالثالث عشر ويؤكد ذلك صحيح منصور بن حازم حديث خمسة باب ستة من أبواب البابح بل. عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول أن نحر بمنا ثلاثة أيام يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة أيام والنحر بالامصار يوم واحد فمن اراد ان يصوم صام من الغد يعني من اليوم الحادي عشر ولا يعارضه يعني لا يعارض صحيح منصور موثقه عمار حديث اثنين من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام سالته عن الأضحى بيننا فقال أربعة أيام وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام فإن ظاهر سياق الروايه بقرينه تعبيره بالاضحى ان المنظور اليه ذبح الاضحياء المستحبات وان ظرف ذبح الاضحياء يمتد الى اربعه ايام وثلاثة أيام غيرها. وأما الذبح الواجب فإن ظرفه ثلاثة بننا ويوم في غير ذلك وقد سبق أن تعرضنا لهذه المسألة وقلنا ظاهر بالتعبير بالذبح في الروايات غير التعبير بالأضحار والنتيجة أن حمل النفر على اليوم الرابع عشر من دون شاهد ولا قريناه وثانيا إن ظاهر الأمر بصوم يوم النافر كما في صحيح العيس أن المراد بالصوم الصوم في مناه انه صام وهو عازم على النفر او شرع في النفر لتعارف النفر بعد الزواج والنتيجه انه ليس مطلقا للصوم بيننا او الصوم بمكة كي يقال بأن ما دل على الترخيص يا شيخنا هذا الفقار دال عليه بالاطلاق وما دل على المنع دال بالعموم الوضعي دال ما دل على الترخيص ظاهر في العصة وهي الترخيص في الصوم بمناء لأن ما رخص فيه صوم يوم النهر وظاهره صوم اليوم الذي نفى فيه من مناء فيقع جزء من الصوم لا محاله بمناء وبالتالي فكل الطرفين الطرف المرخص والطرف المانع ظهوره ظهور حقي وليس ظهورا اطلاقيا والنتيجه هي تحقق المعارضه بين الطرفين سواء قلنا بان دلاله المانع على المنع العموم الوضعي أو أن دلالته على المنع بالإطلاق المستند لمقدمات الحكمان إذ المفروض أن المرخص ظاهر في الترخيص في صوم يوم النفري بمنا ضروراً حقيقيا وثالثا هذه نجال حسين مناقشة من الأعياء <تصفيق> بعد ذلك صعب أفوافقتكم مو في الأصول في فالفقه على المباني وعلى مبنى كلا تقع النتيجه كذا وعلى مبنى اما في الاصول ضرب المباني الاخرى يصير معا وثالثا ما افاده من ان العموم الوضعي مقدم على الاطلاق محل تأمل في محله والوجه في ذلك إن الإطلاق منوط بعدم البيان لا مطلقان بل منوط بعدم البيان قبل حضور وقت العمل فلا ينعقد للدليل اطلاقا الا اذا لم يتعقبه بيان الى حين وقت العمل لانه لا منوط بعدم البيان الى يوم القيامه وإلا لم ينعقد إطلاق لدليل لاجل احتمال طرول بيان مستقبلان وبالتالي فمتى ما صدر مطلق عن من حين وقف العمال وين يقرا أو يعقم ببيان على الخلاف انعقده يطلقه فإذا جاء عام وضعي بعد وقت العمل كان شنو معارضان لا أنه بيان رافع للإطلاق. إذن، فهذه المحاولة التي طرحها سيدنا قدس السرور، وتبعته بعض الأعلام، حفظه الله، في كتابه تعاليق مبسوطه محاولة غير فنيه والحمد لله يا رب العالمين